شبكة مزامير آل تقدم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 كُم وَذَغُونَ أَزْوَاجََتَ رَبَّّصْنَ بِأَافُسِهِا أَبَعتَ أَشُرِ وَعَشَّرَ فَإِذاَا فَلَغْن أَجَلَهَُّ فَل يُنَاحَ لَْكُمْ فِي مَا فَعَنَّفِي أَافُسِهٍَِّ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 ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعذموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا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 النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرضتم, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ